يا أيها المدثر. كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناكور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا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 وما أدرك ما سكر لا تبقي ولا تضر لواحه للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكات وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا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 ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذقرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذقرة فمن شاء ذكرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة